اعوذ بالله من, الشي... من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام من صاد كتاب منزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما إِلَيْهِكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُونَ دُونَهُ أَوْلِيَاءَ وَلِنَنْسَ تذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ ق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 فَسَجَدَ تِلْكَ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ طَالَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظنين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن سمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم لأملأن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 فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَارِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَطَالَمَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لمن 124. فدلاهما بغرور 125. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين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 الجَنَّةَ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ للذين لا يُؤْمِنُونَ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 126. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون 127. فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله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 قُلْ مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْم والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله وان تشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فاذا جاء لهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم يا بني ادم ان ما ياتي رسل منكم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 قالوا ظلوا عنا وشهدوا على انفسهم وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في امم من قد خلت من قبركم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حَتَّى إِذَا الدَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ ضَلّونَا فَاتَّهِمْ عَذَابًا فَآتِهِمْ عَذَابَهُ ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا, وما كنا لنهددي لولا أن هدان الله لقد جاءنا رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون وندى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم 113. وما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين 114. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة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 قَالُوا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْآرَافِ رِجَالًا إِنَّ يَعْرِفُونَهُ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ اها اولئك الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه وادخلوا الجنه لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون وندا اصحاب النار اصحاب الجنه انفيضوا علينا من الماء أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءً أَيُّهُمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إلا يَوْمَ يأتي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ نَذِيرُ رَبِّنَا قَدْ جَاءَ نَذِيرُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَهَلَّنَا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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأقرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما 126. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين 127. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين وُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بعد قوم نور من بعد قوم نوحي وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان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 وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَدَجَاَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً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 فَذْكُرُوا آلَ اللهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَعَلَى الْمَلَأِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُونَا مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا أُرْسِلَ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إنا بِمَا سَنَبِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتَ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 ريتكم انهم اناس يتطهرون فان جيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَدَعُوا الطَّاغُوتَ فَأَنْتُمْ مِنْهُم مُنْفَكُّونَ فَأُنْفِقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نبي إِلَّا أَخَذْنَا إِلَّا أخذنا لَنَا بِالْبَأْسَ بِالْبَأْسَ وَالضَّرَّ إِلَى عَلَّهُمْ يَضَرُّونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا قَدْ مَسَّنَا الضُّرُّ قَدْ مَسَّنَا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 افا امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بات وهم نائمون اوا امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون افا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون وَلَمْ يَهْدِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ أَهْلِهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ شَآءَ ٱللَّهُ ۗ وَأَصَبْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنۢ ٱلْأَنۢبَآءِ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا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 ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا لَنَا لَأَدْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا نُطْلِقُ أن وَإِنَّا أن نكون وإن قال القوف فلما القوس سحروا اعين الناس سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف مَا يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رَبّ مساَهون قلَ فِي الرَعون آممَتُ بِني قَضنَ أَنْ آذَنَ لكمْ إِ هذا لَ مَكْرُ مكَرتُمُوه في المَدينينَةِ للتُخْرِرج مِنْهَا أَهْلَها فسَوْفَتَعَلَون لَقَططِعَ عيدِيَكُم وَجُلَكُمْ مِنْ خلِلَافِيذَُّ لَ أصَلِبََّكُمْ أَجمَعين قالوا إنا إلى ربنا مقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صدرا وتغفنا وقال الملأ من قوم فرعون أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أَئِذًا مِّنْ قَبْرٍ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ رَعَسَ رَبُّكُم أَن يُهْلِكَ أَعْدَاءَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ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 فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقممه والضفادع والدم ايات مفصلات ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لان كشفت عنا الرزق لان كشفت عنا الرزق سنؤمنا انك ولنرسلن معك ولنرسلنا معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرزق الى اجلهم بالغوا هُدَالِقُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْ غَافِلِينَ وَأَرِثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَنَزَّلَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَنَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ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 وَباقِ مَا كانَوا يَعملون وَلا أَغَيْرَ اللهَِّ أَبغكُم إ هَوَّهُثََّّلَكُمْ على العالمنِين وَإِذ جَينَاكُمْ مِن آلِفِعونَ يَسمونَكُم سُ الععَذا بِ يقَتِلونَ بِن أَكُمْ وَسْتَحون نِس وفي ذلك بلاء من ربك عظيم ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشرين فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه يا أُخِيَ انْخُلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى مِقْطَاتَنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني الى الجبل فاني استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخره موسى صعقا فلما فاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى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 فاخذها بقوته وأمر قومك ياخذه باحسنها ساريكم دار الفاسقين سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل ايه وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا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 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتوني من بعدي أعجلتم أمور ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالُوا رَبَّنَا لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي من تشاء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 ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويبتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف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 فآمنوا بالله وعسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِنْ قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه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 وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنها حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لكم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 اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اذ تَأْتيهِمُ الْحَيَاءُ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَانَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لا تَأْتيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ ضَالَّتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لَمَتَاعِظُونَ قَوْمًا لَّاهُمْ مَهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا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 ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق, إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون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 بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم, ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية وكنا ذرية من بعدهم اف تهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الايات لعلهم يرجعون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 ان كان هم الغافلون وللله الاسماء الحسنى فادعوه بها وادروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه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 إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجا ليسكن إليها فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا لَن نَّأْتِيَنَّكَ صَالِحًا لَّنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ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 إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشؤون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبطشون بها أم لهم أعين يَبْصِرُونَ بِهَا اَم لَهُمْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اكِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِينَ زَنَّ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ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 وَإَِّ يَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطان نَزْغُ فَسنَعِذ بِالنا إِهُ سَمعٌ عَِيم إِ الذيينَ التَّقَو إِذاَا مَ السَّمم قَفُ مِنَ الشَّيطان تَذكررُ تَذكَّروا فَإِذَاُ بصِرون وَإخخوانُهُم يَمُدُّونَهُم في الغَيثُ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 كلا لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون